ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ت ب ا ا ر ك ل ذ ي ن ز للعلوم ا ف ر ق ا ن ى عبده ل ي ك ن ل ل ل ع ا ي ي ن ن ذ ر ا ا ل ذ ي له ملك ا ل س م ا و والأرض ا ت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 و ل ا ي م ل ك و و ن م ت ا ء الله و ا نشورا ا و ق الذين كفروا إن ذ الحسنى إ ا افتراه إفك و أ قوم آخرون فقد ج ا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 و ق ا ل و ا م ا ل ه ذ ا ا ل ر س و ل ي أ ك ل ا ل ط ع ا م و ي م ش ي في ا ل أ س و ا ق ل و ل ا أنزل إليه م ل ك ف ي ك و ن م ع ه نذيرا أو يلقى أو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 واعتدنا لمن كذب ب ا ل س ا ع ة ت سعيرا اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا موسوعه النابلسي للعلوم ا ل خ ل ا ل س ل ا ل م ت ق ي ن كانت ل ه م جزاء و م س و ل ه م ف ي ه ا ما ا ي ش و ن خ ا ل د ي ن كان ع ل ى ربك و ع د م س و ل ا و ل ا م ي ه فيقول أ أ ن ت م أضللتم ع ب ا د ي ه ؤ ل ا ء ف ي ق و ل أ أ ن ت م أ ض ل ت م ع ب ا د ي ه ؤ ل ا ء ا ل س ب ي ل ق ا ل و ا ا س ب ح ن ك م ا كان ن ي ب غ ي ل ن أن نتخذ ا من ج و ن ك م ن أ و ل ا س ل ا م ي ه اسماء الله الحسنى ب م ا ت ق و ل و ن فما ت س ت ط ي ع و ن ص ر ف ا ل ا ن ص ر ا ومن ي ظ ل م منكم نذقه ع ذ ا ا ب كبيرا و م ا أ ل ن ا ق ب ل ك من ا ل م ر س ل ي ن إ ل ا إ ن ه ا ل ح س ن شركه الهدى ش ر ك ل دعويه غير ربحيه ذات ص ب م و ن و ك ا ن ج ت م ب ص ي ر ا وقال الذين لا ي ر موسوعه ن رقاءنا ل أنزل ا ل ي النابلسي ا م ل ا ئ ك ة أو ر ن ا ق د ت ك ب ر و ا ف أ ن ف س ه للعلوم ع ت الاسلاميه ي و م ذ للمجرمين و ي ق و ل و ن ح ج ر ا محجورا و ق د ل ن ا إ ل ى ما ع م ل و ا م ن ع م ل ف ج ع ل ن ا ه هباء م ي ه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 لقد أ ض ل ن ي عن الذكر بعد إ ن جاءني وكان الشيطان ل ل إ ن س ا ن خذوه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 كذلك ل موسوعه ا ل ن ا ت ر ت ي ل ا و ل ا ي أ ت و ن ك ب م ث ل إ ل ا جئناك ب ا ل ح ق و أ ح س ن ت ف س ي ر الله ا ذ ي يحشرون ن ع ى و و ج ه م إ ل ى ج ه ن م أولا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 شركه الهدى شركه دعويه غير وكلا ض ربحيه ن ذات مضمون اجتماعي ت ر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 اهذا الذي بعث الله رسولا ان كاد ليضلنا عن آ ل ه ت ن ا لولا انصدرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا ارايت من اتخذ إ ل ه ه هواه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 لنحيي به ب ل د ة ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسي كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ف أ ب ى أ ك ث ر إلا ك موسوعه ر ل و ش النابلسي ع ث في ق ل ل ذ ل و م ا ل ا تطع ا ل ك ا ف م ي ن و ه اسماء الله الحسنى وهو الذي م ر ج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أ ج ا ج وجعل بينهما ذ ر ز خ ا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وي م ن د و ن ا ل ل ه م ا ل ا ي ن ف ع ه م و ل ا ي ض ر ه م وكان ا ل ك ا ف ر ع ل ى ربه ظهيرا و م ا أ ر س ل ن ا ك إ ل ا م ب ش ر ا و ن ذ ي ر ا قل م ا أ س أ ل ك م ع ل ي ه م ن أجر إ ل ا من شاء أ ن يتخذ إ ل ى ربه سبيلا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 ت ب اسماء ر ك الذي ا جعل ل في ب ر و ج ا و ج ع ل ف ي ه ا سراجا وقمرا منيرا ا وهو ل ذ ي جعل الليل ح ل ن ى نهار خلفة م ن أراد أن أ يذكر و أراد ش س و ع ب ا د ا ل ر ح م ن ا ل ذ ي ن يمشون ع للعلوم ى ا أ ر ا وإذا خ ط ب ه الاسلاميه ج ه ل قالوا و ن ا ا و ل ذ ن يبيتون ب ل ر م سجدا وقيا والذين ي موسوعه ن ربنا اصرف ا عذاب ج ه ن م إن ع ذ ا ب ه ا كان غ ر ا م الاسلاميه ت ق ق ا والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله الها آ خ ر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون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 والذين لا ي ش ه د و ن ا ل ز و و ر إ ذ ا م ر ب ل س ي للعلوم ا ا ك ر ا و ا ل ذ ذ ي ن إ ا ذ ك ر و ا بآيات ب ر ه م لم ي خ ر و ا ع ل ي ه ا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 ب م ا ص و ا و ع ه ا ل ن ف ي ه ا ب ح س ي ل ل ع ل ا م الاسلاميه اسماء ح ن س ت ق ر م الله ق ما يعبأ بكم يعبأ ربي و الحسنى د